أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من متان بعيد سمعوا لها تغيظا وسمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا شثيرا قل أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاؤُهُمْ وَمَصِيرَهُمْ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاؤُهُمْ وَمَصِيرَهُمْ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن اتعدهم آبائهم حتى نصدق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 يوم يغون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون ويقولون حجرا محجورا وَقَدْ إِنَّا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أَمَّنْ ثُورَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا وَيَوْمَ يَعْذُرُ الظَّالِمُ عَلَى يَدِيهِ يَقُولُ يَا لِيتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى يَا وَيْلَتَى لِيَتَنِ لَمْ أَتَتَخَذْ فُلَانًا يَا وَيْلَتَى لِيَتَنِ لَمْ أَتَتَخَذْ فُلَانًا خَلِينَا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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتب الله ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك يا شر ما كان اولئك